الذي اهواد عماني وابدى لي من على علامه واظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثم Be me, yeah, Rasulullah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah واتحفني بأنواع الكرامان وشهرني على ورع وجنبني الملامع مضى في العلم والتقوى زماني وفي الاخرى الى دار ذَكَرْنَا النَّقْمَ دَيْنًا على الأعدى إلى يوم القيامة سلوني بلغة وفني وشاني وقد أصبحت يا خلي ولما مخمر الدين واني عليهم في كل امان ولا يخشون عباها نداما لهم الفائض فائضات الامتنان مواهب ادواك فيها الامم وسعور إلى دار الجنه عني النبي أهل الزعم عليه الله صلى كل آني وأله من سجع قبر الحمام.